ألا إنهم هم السفاه ولا كلا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنا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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 قال يا آدم آبه ب اسمائهم فرما قال, قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون, وأعلم ما تبدون وما كنتم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 شيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه عَلَيْهِ عليه إنّه هو التواب الرحيم قل مِنْهَا منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 129-إسرائيل <سؤال> اذكروا نعمتي التي <سؤال> أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفذ عهدكم وإيايا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 124-وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125-وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا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 فَإِلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ وولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قُلِ ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لنا مَا هِيَ إِنَّ البقر تشابه عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ الله لمهتدون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 والله مخرج ما كنتم تكتمون 120-فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 121-ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون 125-أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 بل من كسب سيئته وأحاقت به خطيئته وأحاقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 122-ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم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 وأتينا عيسى بن مريم البجنت وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم بما لا تهوا أنفسكم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 أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله بغيا أي اللَّهُ مِنْ من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضبه ولالكافرين عذاب مهين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 قل فلما تقتلون أمياء الله من قبل من قبل إنكم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم فالمون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 وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه حتى يقولا انما نَحْنُ فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسووبتهم من عذل الله خير لمسووبتهم من عذل الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 124-كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 125-إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 وَعَاهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسلا منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى هك وإلى هابك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى هواحدة إلى هواحدة ونحن له مسلمون 116-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 117-وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم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 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقلي وإي كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله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 ولئن تبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم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 147-لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 148-ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 149-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا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 الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. ان الذين كفروا وما توهموا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك لَعْنَةُ لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء إما ينفع به الأرض بعد موتها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 الذين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما زل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو كان آباؤهم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 إن الذين يكتمون مازل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 127- وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين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 من ربهكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حيات ويا للألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذ ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف على المتقين.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 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرَفَتْهُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِذَاتِ لكم وَأَنْتُمْ لِذَاتِ سُلْكِهِنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أل 129-وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 110-تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 122-ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقام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 ولا تقاتلوهم من دال المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.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 126- وقنا عذاب النار 127- أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 128- واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوخ بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, كافة ولا تتبعوا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 ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، ومختلف إلا الذين أتوه من بعد ما جآتهم البينات من بعد ما جآتهم البينات بغية بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله هذه عليم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 148- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 149- وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإنفاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 129-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقول ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو أَحَقُّ احق فِي في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامسكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخاف أن لا يقي ما حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فَلَا جُنَاحَ عليهما أي يتراجع إن, إن ظنا إن يُقِيمَا أي يقيم حدود الله وتلك حدود الله يغيّنها لقوم يعلمون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيَّ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكلا توعده النصر وإن إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إلَّا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفِضُّ لَهُنَّ فَرِيضَةً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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حَذَرَ حذر الموت وهم أُلُوفٌ حَذَرَ حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم إن الله نادى فضلا على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقدّل داود جالوت وأاته الله الملك والحكمة وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا.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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا راها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبُهِت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها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 129-قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُوفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَوْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُ َ أَمْولَهُم فيِي سَبيل اللههِ ثمَُّ لا يُتْبعون ثمَُّ لا يُتْبِونَ ماَا أَن وَلَا أَذَهُمْ أَجرُهُم لَهُمْ أَجرُهُمْ أيَ رَِّهِم وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَون فَوْلَُّ رفُون خير من صدقت يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله له الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله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 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه, بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يوتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الألباب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 تعرفه بصماهم لا يسألون الناس الحافا وما توفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أمواله بالليل والنهار سر وعلانية سر وعلانية فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 فعلوا فا فَأَذَنُ تَفْعَلُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يملاه فليملل فليملل وليوه بالعدل واستشهدوا شهي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 كتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأقعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تأخذنا إن سنا أو أخطأنا